بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله والصمير مينما بعد عرفنا أن الإيمان بالقضاء والقدر أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة والإيمان بالقضاء والقدر كيفيته وصفته على جهة التفصيل أن يقال إيمان بالقضاء والقدر له أربع مراته له أربع مراته يعني تم مراتب تحقيقها في العبد على الوجه الشرعي في نيذ نكون قد أتى على هذا الواجب مرتبة الأولى التي أجمع عليها أنه العلم مرتب كلها مجمع عليها هي مرتبة العلم مرتبة العلم ومرادهم بالعلم هو الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلاً فسبق معنا صفة العلم من الصفات الذاتية, الصفات الذاتية وأنها صفة العلم علم الخالق جل وعلا متناولة للموجود والمعدوم بمعنى أنه لا يغيب عنه شيء البت بمعنى أنه يوجد الشيء وقد علمه سابقا قبل أن يوجد فتعلق علمه بالموجود بعد أن يوجد وقبل وجوده كذلك وثم فرق بين العلم السابق والعلم الحاضر من حيث التحقف فقط وأما صفة العلم والجنس القدر المشترك بينهما فهو ثابت وكذلك متناول للواجب والممكن والممتنع قال شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله تعالى إن علم الله السابق محيط بالأشياء على ما هي عليه لعلم الله السابق محيط بالأشياء على ما هي عليه لا محو فيه ولا تغيير ولا زيادة ولا نقص فما علمه الله عز وجل من كون الشيء يقع قبل خلق السماوات الأرض بخمسين ألف سنة فإنئذ يقع كما هو علمه سابقا لا يتبدل ولا يتغير لا يزيد ولا ينقص فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو وما لا يكون لو كان كيف يكون يعني الذي لا يقع ولا يحصل لو حصل كيف يكون الله عز وجل يعلمه ولو كان جمعا بين النقيضين ولو كان جمعا بين ضدين ولو كان محالا الله عز وجل يعلم لو كان هذا الشيء يوجد كيف يكون بخلاف علم المخلوق فانه ناقص من كل من كل وجه اذا الله تعالى موصوف لانه عالم بما الخلق عاملون بعلمه الأزلي الذي لا نهاية لأوله والعلم الأزلي هو الذي يعبر عنه كثير من المتأخرين بالعلم القديم يعني السابق على الخلق خلق السماوات والأرض ذاك يعنون له بالعلم الأزلي الذي هو العلم القديم والتعبير بالقديم هذا لا لا أصلا له وإنما التعبير يكون به بالأزلي الذي لا نهاية لأوله وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال كلها بعلمه السامق جل وعلا والأزل هو القدم الذي لا نهاية له فالأزل هو الدوام في الماضي ولذلك يعبر بعضهم بعلمه الأزل الأبدي كذا عبر ابن تيمي رحمه الله في الوسطية أزلا وأبدا أزلا هذا في الماضي وأبدا هذا في, وأبدا هذا في, في المستقبل فالازلي هو الدوام في الماضي والأبد ما ليس له اخر فهو دوام في في المستقبل فالازلي هو الذي لم يزل كائنا والابدي هو الذي لا يزال كائنا لا يزال كائنا وكونه لم يزل ولا يزال معناه دوامه وبقائه اذا علمه الازلي الأبدي الذي هو دائم في الماضي لم يتغير ولم يتبدل وهو كذلك دائم في المستقبل لا يتبدل ولا يتغير ولا يعتليه نقص ولا زيادة وكونه لم يزل هكذا قال ابن سيم رحمه الله تعالى وكونه لم يزل ولا يزال معناه دوامه وبقاءه الذي ليس له مهتدأ ولا منتهى انتهى كلامه رحمه الله تعالى فالأول الذي هو الأزلي نفي للجهل نفي للجهل والأبد هذا نفي للجهل للنسيان وما كان ربك نسيا حينئذ الأول العلم السابق هذا نفل للجهل لأنه علم وعدم العلم هو الجهل فلو لم يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه هذا وصف لله بالعلم أو بالجهل وصف لله تعالى بالعلم بالجهل إذا أخير كما قال بعض المحرفة بأن الله تعالى لا يعلم الشيء بعد أن يقعه حينئذ كان جهلا به ثم علمه وهذا باطل لأن الله عز وجل متصف بصفة العلم الآزلي الذي هو السابق الدائم وكذلك العلم الأبدي الباقي المستمر ودليل هذه المرتبة من الكتاب إذن مرتبة الأولى من مراتب قدر أو الإمام بالقضاء والقدر مرتبة العلم الآزلي السابق دليلها قوله تعالى إن الله بكل شيء علي بكل شيء بكل شيء هذه صيغة عمو وشيء يدخل تحتها كل مخلوق سواء علم به المخلوق أم لا حينئذ عما قوله تعالى إن الله والخبر مؤكد بإنه إن الله بكل شيء عليم فهو سبحانه مصوف بالعلم ووجه هذا العلم كونه محيطا بكل شيء إن الله بكل شيء عليم عليم بكل شيء بكل هذا جاره مجروم متعلق بقوله عليم وبأنه بكل شيء عليم أزلاً وابدا عرفنا الازل المراد به في الماضي والابد المراد به في المستقبل والمراد بهما بالقيدين دوامه وبقائه سابقا ومستقبلا فلم يتقدم علمه جهالا لم يتقدم علمه جل وعلا جهالا وما كان ربك نسيه ومنها قول تعالى والله بكل شيء عليم فلا يسابقه ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما كل شيء لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما إذن ما من شيء قبل أن يوجد وبعد أن يوجد وعلى الحال التي سيوجد عليها إلا الله عز وجل قد علمه قبل وجوده إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى كثرة ولذلك أجمع أهل السنة على أن من أنكر هذه المرتبة هو كافر فهو كافر مرتد عن, عن الإسلام وأما من السنة فقد أخبر رسول صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة إذن علمها ثم كتبها وبأنه ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه لأنه سابق به علمه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن الأقلام قد جفت وطويت الصحف ولا حديث في هذا كثيرا وأما العقل داد على أن الله عز وجل علم كل شيء قبل وجوده أن يقال قد دل العقل بعد علمه بأن الله تعالى هو الخالق وأن ما سواه مخلوق إذا القسمة هنا أي خالق مخلوق ليس عندنا إلا خالق ومخلوق ولابد عقلا أن يكون الخالق عالما بمخلوقه لأنه أعلى مرتبة منه فإذا كان جاهلا به هذا لا, لا يكون مخلوقا له إذن عندنا خالق وعندنا مخلوق وكون المخلوق متعلقا بخالقه إيجادا وإعداما دل على أنه علم به قبله قبل إيجاده على كل دليل عقل لا نحتاجه إذا وجد النص وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فلقه فيعلمه إذن وعالم به جل وعلا ولا على إثبات هذه المرتبة كثيرة تفق عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم المرتبة الثانية من مراتب القدر الأربعة الكتابة كتابة وهي أن الله تعالى كتب عندنا كتابة على حقيقتها كتب مقادير الخلائق علم أولا ثم الذي علمه كتبه كل ما علمه كتبه كتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ فأعمال العباد حينئذ إذا كانت مكتوبة تجري على ما سبق في علمه وكتابته فلا يقع شيء في الدنيا أو في السماوات أو في الأرض من حركة أو سكون أو قول أو فعل إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ وقد علمه الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض واللوح المحفوظ على المشهور أنه لا يعرف كنهه ولا مهيته لوح من أي شيء من خشب من حديد ورق إلى خير ندري الله أعلم لماذا؟ لأنه أخبرنا بأنه كتب ذاك في اللوح المحفوظ ولم يخبرنا كيف القاعدة عامة كما نقول في إثبات صفات الرب جل وعلا أخبرنا بأنه عليم قدير حكيم ولم يخبرنا كيف هذه الصفة كذلك في, في الغيبيات فنؤمن بها إيمان إثبات باب الغيبيات كله قائم على الإثبات فنسبت ما أثبته الله تعالى على مقتضى المعنى اللغوي وأما كيفيته كيف هذا اللوح من أي شيء مخلوق الله أعلم كما نقول بأن الله عز وجل مستوين على عرش عرش مخلوق مخلوق من أي شيء الله أعلم به فنثبت بأن العرش موجود لكن من أي شيء هو من حديد من ذهب من يقوت الله أعلم به كذلك الشأن فيه اللوح المحفوظ ووصف بكونه محفوظا لوح محفوظ, محفوظ سنبه فعول من الحفظ حفظة لأنه محفوظ من أيدي الخلق محفوظ من, من أيدي الخلق لا يمكن أن يلحق أحد به شيئا أو يغير به شيئا أبدا وكذلك هو محفوظ من التغيير يعني لا يغير ألبت حتى الله عز وجل ينقص ما كتب وكذلك لا يزيد عليه حينئذ هو محفوظ من أيدي المخلوقين فلا يصل إليه مخلوق البتة ولو كان ملك من الملائك كذلك لا يغير فيه الرب جل وعلا فهو محفوظ عنه عن التغيين فالله تعالى لا يغير فيه شيء لأنه كتبه عن علم منه علم أولا فكتب لو غير في هذا المكتوب دل على تراجع في علمه أولا ووضحنا هذا؟ يعني لماذا قد نقول لماذا لا يبدل ولا يغير ولا يزاد ولا ينقص؟ لأننا قررنا أنه علم أولا ما الخلق فاعلون مقادير خلايا ثم كتب ذلك العلم فلو أنقص منه دل على أنه بدا له شيء لم يكن ثم كان هذا باطل هذا باطل حينيذ نقول كتب ما علمه ولا يبدل ولا يغير لأنه لا يعتري علمه شيء من الإبداء أو البداء الذي يعبر عنه الرافض به بالبداء ولذلك يجوزون بأن الله عزيز يبدى له شيء لم يكن هذا باطل هذا من عقيدة الرافضة موافقة لي للمعتزنة وهو قول باطل إذن فالله تعالى لا يغير فيه شيئا لأنه كتبه عن علم منه قال ابن تيمية رحمه الله تعالى إن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير أبدا وإنما يحصل التغيير في الكتب التي بأيدي الملائكة تغيير حصل إنما يكون في الصحف التي تكون بأيدي الملائكة والأذلة على إثبات هذه المرتبة من الكتاب والسنة كثيرة جدا وأجمع على إثباتها الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتابا ما أصاب من مصيبة مصيبة هذه نكرة في السياق النفي ما, ما أصابها ما نافية ما أصاب من مصيبة ما أصاب مصيبة هذا الأصاب فاعل ودخلت عليه من الزائد للدلال على التوكيد وهذا يسمى نصا في العموم يعني العموم نوعان ظاهر ونص النص لا يحتمل التخصيص والظاهر يحتمل التخصيص فكل تخصيص لعموم في كتاب السنة هو للظاهر أما النص فلا هنا مصيبة فاعل عصابة دخلت عليها من الزائدة ففادت التوكيد وهي نكر بسياق النفي حين اذن صارت نصا في العموم كقول تعالى ما جاءنا من بشير بشير الشعراب فاعل كيف فاعله مجرور بشير فاعل لا أكون إلا مرفوعا كيف رفع كيف جر لأن من هنا زائد ولذلك تقول ما ما جان من بشير بشير فاعل مرفوع ورفعه ضم مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل من حركة حرف الجر الزائد مثله ما أصاب من مصيبة العصر ما أصاب مصيبة فالمصيبة هي التي أصابت حينئذ هي فاعل ودخنت عليها من زيادة للدلالة على التوكيد للدلالة على على التوكيد هنئذ مصيبة على فاعل مرفوع رفع ضم مقدم على اخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد وجيء به للدلاله على التوكيد وللتنصيص على العموم تنصيص على علم شاهدا ما اصاب من مصيبه هذا نص في العموم لانه نكيره في سياق النفي فتعم ودخلت عليها من فافادت التنصيص فيه في العموم حينئذ لا يدخله التخصيص البت لا يخص البتة لا يقل قائل مصيبة أصابت ليست من عند الله أو ليست مكتوبة فيه في الكتاب بدليل كذا قل هذا باطل لماذا لأن هذا نص في العموم فلا يدخل التخصيص البتة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب ما أصاب من مصيبة في الأرض أي من قحط وقلة نبات وقلة ثمار نحو ذلك ولا في أنفسكم من أمراض وفقد أولاد ونحو ذلك إلا في كتاب وهو اللوح المحفوظ كتاب فعال بمعنى مفعول أي مخوذ من الكتب وهو الجمع ولذلك يقالوا تكتب بني فلان إذا ويقال ويقالوا الخيل الخير كتيبة لأنها مجتمع إذا الكتابة سميت كتابا لاجتماع الكلمات بعضها مع بعض كما أن جماعة الخير تسمى كتيبة لاجتماع الخيول بعضها معها مع بعض إلا في كتاب وهو اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلق الأرض وقيل الأنفس وقيل المصيبة ويحمل على الكل على الصحيح لأن الضمير إذا أفاد معنا أعم من دلالته على مرجع واحد حمل عليها وذي قاعدة بالتفسير كل لفظ, كل لفظ احتمل عدة معاني ولا تعارض بين المعاني حمل عليها كلها إلا إذا كان بينها تعارض حينئذ لابد من الترجيح وهنا يرجع ضمير إلى الكل من قبل أن نبرأها أي نبرأ المذكور من نبرأ بمعنى نخلق نبرأ نبرأها أي نبرأ المذكور من المصيبة والأنفس والأرض إن ذلك على الله يسير أي أن علمه الأشياء قبل كونها وكتابته أو كتابته لها طبق ما يوجد في حينها سهل على الله فالعلم والكتابة يسير على الله سهل على الله سبحانه وتعالى لأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون هذا الدليل أول قال تعالى ألم تعلم أيها المخاطب أيها المؤمن أيها المسلم أيها الموحد أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير هذا فيه دليل على مرتبته مرتبة الأولى وهي العلم لقول تعالى لم تعلم أن الله يعلم ما وجر السدلات ما اسم مصر الذي هو من سيغ العمور فيعلم كل شيء في السماء والأرض كذلك هو علي. إن ذلك أي المعلوم في كتاب أي مكتوب في كتاب وهو اللوح المحفوظ إن ذلك على الله يسير أي الكتاب على الله أمر يسم وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وكان عرشه على الماء. وفي حديث بن عباس واعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بالوصية الجامعة واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك يعني في اللوح المحفوم ولو ارتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام كتبه الله عليك يعني في اللوح المحفوم رفعت الاقلام يعني لا كتابة وجفت الصحف رواه تلمذي وقال حديث حسن صحيح هذه وصية جامعة لو لوعاه الناس لما مرضوا لا بالضغط ولا بالسكر ولا بغيره وفي سنن نبي داود عن عبادة بن الصامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب قال وما أكتب إذا أمره بالكتابة أمره بالكتابة قال اكتب كل شيء حتى تقوم الساعة فأول مخلوق هو القلم وأمره الله عز وجل بالكتابة ثم سفسره لأن الأمر مجمل هنا قال أكتب ما الذي أكتبه؟ قال أكتب كل شيء حتى تقوم الساعة وتقدير الله عز وجل لمقادير الخلق في علمه وكتابته قبل تكوينها وإيجاده يكون في مواضحه يعني تقدير ثلاث مواضح على المشهور الأول وهو عام شامل لكل كائن وهو مكان في اللوح المحفوظ هذا عام يشمل كل ما يقع قبل خلق السماوات الأرض وما يكون إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وما بعد ذلك الثاني الكتابة العمرية يعني التي تكون للجنين في بطن أمه وهي الثابتة في حديث بالمسعود أن يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم أربعين يوما علقة مثل ذلك ثم أربعين يوما مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد الحديث هذا تقدير عمري يعني تعلق بعمر الشخص وهو فرع تفصيل للوحي المحفوظ يعني لن يكتب له شيء لم يكتب في اللوحي المحفوظ وإذا قيل بكتب رزقه يعني رزق الذي كتب له فيه اللوحي المحفوظ وكذلك أجله وعمله ونحو ذلك الثالث التقدير الحولي يعني السنوي وهو الذي يكون في ليلة القدر كما قال تعالى فيها في تلك الليلة يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين ورضى عبد الرزاق بن جريل عن قتادة في قوله تنزل الملائكة والروح الآية قال يقضى ما يكون في السنة إلى مثلها يقضى ما يكون في السنة إلى مثلها يعني هذه السنة ما الذي سيقدر يكتب في تلك الليلة قال ابن القير رحمه وعلا وكل واحد من هذه التقدير كالتفصيل من القدر السابق كالتفصيل من القدر السابق يعني لن يكتب في تقدير الحولي شيء لم يكن في اللوح المحفوذ ولم يكتب في التقدير العمري شيء لم يكتب في اللوح المحفوذ وإن أثبتنا التقدير اليوم يقر قال به بعض العلم وفيه حديث في شيء من الضعف فذلك لا يكتب فيه إلا ما كتب في اللوح المحفوذ إذن كل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق وفي ذلك دليل على كمان علمه سبحانه وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه وكذلك صفاته قال فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال بل يوجب الجد والاجتهاد يعني دقيل معلوم لله ومكتوب إذن ففيما العمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له لأنك تعمل ماذا هل تعمل شيئا تعلمه سابقا أو شيئا مجهون لك شيء مجهون ما تدري أنت أنت تقدم على شيء تعلم بعقلك سواء كان بواسطة الشرع أم بالتجربة أم العادة ونحو ذلك تعلم أنه سليم فتقبر عليه وأما الاتكال على ما كتب في اللوح المحفوظ أو الكتاب العمرية نقول هذا شيء مجهول لك حينئذ كيف تدعي أنك تترك مثلا الصلاة أو تقدم على المعصية لأنه مكتوب عليك ما الذي أخبرك أنه كتب عليك نحتاج أولا إلى أن تثبت بأنه كتب في اللوح المحفوظة وغير وأنه كتب في الكتاب العمرية أو الحولية أو اليومية وهذا غيب حينئذ أثبت أنك مكتوب عليك في اللوح المحفوظ أنك تعصي أو تفعل كذا ثم بعد ذلك نسلم لك ولا نسلم لأنه أمر, أمر غيبي إذن لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال بل يوجب الجداء المرتبة الثالثة بمراتب الإيمان بالقدر هي المشيئة, المشيئة علم فكتب ثم شاء وهي إثبات المشيئة النافذة أي الماضية التي لا رد لها من نفذ السهم نفوذا إذا خرق الرمية أي نافذة ونفذ الأمر مضى فهذه المرتبة هي إثبات نفوذ قدرته ومشيئته وشمول قدرته وهي الإيمان بأن ما شاء الله كان كل شيء شاءه الله وراده بد أن يقع بد أن يقع إذن مشيئة نافذة يعني تنفذ بد أن تقع قدرة شاملة لا يعجز عن شيء البتة هذه المرتبة تضمنت المشيئة النافذة الماضية التي لا يقف في وجهها شيء البتة وكذلك قدرته الشاملة لكل شيء لا يعجزه شيء البتة جل وعلا وهي الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله ولا يكون في ملكه ما لا يريد ألبت وهذه المرتبة ثابتة بالكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا اقتتلوا ولو شاء الله أراد الله أن أل لا يقتتلوا لم اقتتلوا فلو شاء لهداكم أجمعين ولم يشع فلو شاء لهداكم أجمعين أي كل الناس ولم يشاء بدليل ماذا وقع الكفر هذا كافر هذا مؤمن إذن شاء أن يكون البعض مؤمنا فوقع وحفر وشاء أن يكون البعض كافرا جاحدا معاندا فقد وقع ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة هذه الآيات تدل على أن أفعال العباد متعلقة بمشيئة الله وأن مشيئته نافذة وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إذا كان الله عز وجل لا يقع شيء في الأرض إلا بمشيئته هل يلزم من ذلك أن يكون العبد ليست له مشيئة بل هو مجبور نقول لا له مشيئة وجعل الله عز وجله اختيارا وله قدر بها يستطيع انفاذ الأعمال والأفعال ولكن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله ليست مستقلة يعني يشاء كما يشاء الله عز وجل وإنما لك مشيئة وهذا من رحمة الله عز وجل بالعباد أن جعل له مشيئة لقنا تابعة لمشيئة الخالق جل وعلا ولذلك قال وما تشاؤنا هنا أثبت المشيئة بمعنى أنه أسند الفعل إلى الواو ولا يسند الشيء إلى الفاعل إلا إذا تصف به إذا قل صام زيد هل يصح أن تقول صائم؟ دون أن نتصل بالصيام جوابوا لا صلى القوم كذلك حينئذ ما تشاءون أفاد أن المشيئة ثابتة لهم لكن قال إلا أن شاء الله إذن لكم مشيئة لكنها ليست مستقلة بل هي تابعة لمشيئة الله عزيزك وهذا أمر مدرك بالفطرة والحس كل إنسان يعلم أنه يستطيع تقدم على هذا العمل أو لا لك حرية وإن كانت هذه الحرية مقيدة فلا خروج له عن مشيئة الله كما لا خروج له عن علمه ولكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله في كل شيء ما مما يوافق ما شرعه وما يخالفه من أفعال العبد وأقواله فالكل بمشيئة الله يعني سواء وقعت المعصية فهي بمشيئة الله وسواء وقعت الطاعة فهي بمشيئة الله لأنه لأنه لا يكون شيء في هذا الوجود إلا والله خالقه سواء كان هذا المخلوق مرضيا للخالق كالطاعة والإيمان والمطيعين أو كان مبغوظا للخالق الكافر مثلا والكفر والفرس وأهله فما وافقه فالكل بمشيئة الله فما وافق شرعه رضيه الله عز وجل وأحبه وما خالفه كرهه جل وعلا وأبغضه كما قال سبحانه إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وقد وقع كيف لا يرضى لعباده الكفر لا يحبه ولا يرضاه ولم يأمر به بل أبغضه وكرهه ومع ذلك أراده كونا فوقع ولذلك الإرادة كونية هي التي تفسر بالمشيئة والمشيئه هي التي تفسر بها الاراده كما سياتني قال تعالى والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير فيها دليل على شمول قدرته قدرته شاملة لا يعجزه شيء البتة فكل ممكن مندرج فيها والله على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات والقدرة تتعلق بالموجود بإيجاده أو إعدامه أو تغييره بمعنى الموجود كالجبل مثلا الجبل مخلوق قدرة الله تتعلق به بإعدامه يعدم يمسح بالأرض أو تغييره بالرياح نحوها أو تبديله أو نحو ذلك والقدرة تتعلق بالموجود بإيجاده أو إعدامه أو تغييره بإيجاده مثلا مثل آخر كالمولود يولد الإنسان لم يكن شيئا مذكورا ثم كان إذن كان معدما حينئذ أوجده الله عز وجل ثم يعيش ثم يموت أو يتغير يكون طفلا ثم يمشي ثم يلق هذا كله تغيير حينئذ لا يكون هذا التغيير والتبديل في مراحل العمر مثلا كالنمو نحوه هذا لا يكون إلا بقدرة الله عز وجل وفي المعدوم بإيجاده تتعلق به القدرة بالإيجاد وقال تعالى إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا أي شيئا في الخارج وإن كان شيئا في علمه قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا شيئا في ماذا؟ في علمه أو في الخارج نقول مراد به في الخارج وأما المحال لذاته هل تتعلق به القدرة؟ نقول هذا لا يتصور وجوده اصلا يعني هل لو قال قائل هل الله عز وجل كما يفعل بعض المؤسسة هل الله عز وجل قادر أن يجمع الليل والنهار في آل واحد ألا نقول بأن قدرته عامة قاعدة ما هي نعم قادة لكن هذا محال لذاته محال لذاته وأما المحال لذاته فلا حقيقة له يعني لا لا يوجد عندنا اجتماع ليل ونهار في محل واحد في وقت واحد هذا محال الله عز وجل قدر ومنع أن يلتمع البثة وإنما كل منهما يطارد الآخر فلا حقيقة له ولا يتصور وجوده فلا يسمى شيئا باتفاق العقلاء إذن اجتماع الليل والنهار في آن واحد في محل واحد في وقت واحد نقول هذا لا يتصور فليس له وجود فلم يكن شيئا أصرا يعني كونه معدوما نقول المعدوم شيء أو ليس بشيء شيئية المعدوم المعدوم ليس بشيء حينيذ لا يتصور أن يكون اجتماع الليل والنهار في آن واحد شيئا فلا وجود له فلا يتصور وجوده فلا يسمى شيئا باتفاق العقل وذلك مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما كون زيد من الناس مثلا حيا ميتا في وقت واحد يمكن لا يمكن تقول مثلا قدرة الله عامة ولا يعجزه شيء هو قادر على أن يجمع الحياة والموت في محل واحد نقول لك إن هذا محال لذاته فلا يتصور وجوده فليس بشيء لا تتعلق به القدران ومن هذا الباب خلق مثل نفسي نفسه وهذا موجود حتى في كلام بعض أهل العلم هل الله عز وجل قادر على أن يخلق إلها آخر هذا باطل محال في, في ذاته حينيذ نقول هذا لا تتعلق به القدران إذن المرتبة الثالثة المشيعة ثم أعلم أن الإرادة التي الكونية أو الإرادة من حيثه هي تنقسم إلى قسمية إرادة كونية وإرادة شرعية إرادة كونية وإرادة شرعية فالإرادة الكونية بمعنى المشيعة وهي المرادة هنا ومثالها قول نوح عليه السلام لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم يعني ظلكم فالله أراد إظلال الكافر حينئذ هل هذا محبوب لله لا ليس محبوبة لكنه وقع وقع كيف يقع في الكون ما لا يحبه الله نقول نعم يقع لماذا لأن الإرادة نوعان إرادة الله نوعان إرادة كونية بمعنى أنه تتعلق الإرادة بوجود الشيء بقطع النظر عن كونه محبوبا أو لا فما يوجد موجود على وجه هذه البسيطة إلا والله تعالى مريد له حينئذ نقول أراده لأنه خلق ولا يخلقه إلا بإرادة والإرادة الشرعية بمعنى المحبة ومثالها قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم يحب التوبة حينئذ هذه المرادة للمحبه. للمحبة الإرادة الكونية تتعلق بالذي وقع سواء أحبه أم كره يعني لرة تميز بين الشيئين بين الإرادتين كل موجود تحكم عليه بأنه مراد كونا كل مخلوق يعني الشيء الذي وجد وانتقل ان صح التعبير ما بالتيسير انتقل من حيز العدم إلى حيز الوجود فكل مخلوق تدركه بالحس أو بالعقل أو بالمعنى حينئذ نقول هذا مراد لله عز وجل كونا يعني أراد وجوده وخلقه لماذا؟ لكونه مخلوقا وجد ولا يوجد في هذه البسيطة إلا ما أراده الله عز وجل هذا أولا فتتعلق هذه لرادة الكونية بالذي وقع سواء أحبه أم كرهه سواء كان من قبيل الطاعات أو من قبيل المعاصي والسيئات وأما الشرعية فهذه تتعلق بالذي أحبه سواء وقع أم لم يقع حينئذ المثال الذي ذكره كثير من أرباب العقائد مثلا إيمان أبي بكر ما الذي تعلق به من القدرتين من الإرادتين الشرعية والكونية لأنه وقع أراد الله عز وجل من أبي بكر الإيمان فوجد هل الذي وجد محبوب لله مرضي نعم إذن هذا الايمان مرضي لله وقد وجد إذن تعلقت به الإرادتان الشرعية والكونية إيمان أبي جهل ها شرعي تعلقت به الإرادة الشرعية لأنه مخاطئ بالشرع فأراد الله عز وجل منه الإيمان أحب الإيمان من أبي زهل لكن هل وقع؟ إذن وجدت الإرادة الشرعية ولم توجد الإرادة الكونية كفر الكافر كونية لا لا شرعية, لا لا شرعية واضح هذا إذن الشرعية لا تكون إلا في المحبوب المرض لله عز وجل سواء وقع كإيمان أبي بكر أو لم يقع كإيمان أبي جهل والكونية تتعلق بالموجود سواء كان محبوبا لله عز وجل أو لم يكن محبوبا لله عز وجل هذا فرق بينهم من حيث المتعلق ويفترقان في الموجب الإرادة الكونية يتعين فيها وقوع المراد يعني لا يقال بأن الإرادة الكونية تعلقت بشيء لم يقع فإيمان أبي جهل لم تتعلق بالرادة هذا. لأنه لو أراده الله عز وجل لكان فكونه لم يقع لم يكن دل على أن الإرادة الكونية لم تتعلق به إذن كل ما لم يقع ننفي عنه الإرادة الكونية ننفي عنه إرادة الكونية وكل ما وقع ووجد نثبت له الإرادة الكونية ثم ننظر في هذين النوعين كان محبوبا أو لا فالأول مراد شرعا سنوجد أم لا والثاني ليس مرادا شرعا سواء وجد أم لا إذن في الموجب الإرادة الكونية تعين فيها وقوع المراد والإرادة الشرعية لا يتعين فيها وقوع المراد فإيمان بجهل هذا مراد شرعا وليس مراد كونا وليس مرادا كونا وكونه لم يقع جل على أنه لم يرده الله عز وجل كونا وأما مخاطب هذا الشرع كله وما خلقت الجن والإنس إلا, إلا ليعبدون رسلاً مبشرين أو منذنين يكون للناس على الله حجة بعد الرسم فكل كافر مخاطر بالشرع فقولنا ولا يكون في ملكه ما لا يريد ها ولا يكون في ملكه ما لا يريد الإرادة هنا كونية لا يقع في ملكه ما لا يريده بل إن وقع في ملكه شيء فأراده كوناً لا؟ شرع. يفصل في في الشرع إذن ولا يكون في ملكه ما لا يريد يعني به الإرادة الكونية المرتبة الرابعة من مراتب القدر الخلق خلق. إذن علمه فكتبه ثم شاء ثم خلقه فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه عز وجل لا خالق غيره ولا رب سوى قال تعالى الله خالق كل شيء كل هذه صيغة عموم وتدل على أن كل ما يصدق عليه شيء أن الله تعالى خالقه وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديره وخلق كل شيء كل هذه تفيد العموم صيغه كل أو الجميع وقتل الذلة الفرع فامتدح دل وعى الله خلق كل شيء وبانه يعلم كل شيء فكما أنه لا يخرج عن علمه شيء فكذا لا يخرج عن خلقه شيء البتة لا يخرج عن علمه شيء البتة كذلك لا يخرج عن ارادته شيء البتة كذلك لا يخرج عن مكتوبه شيء البتة كذلك لا يخرج عن خلقه شيء البتة فثبت أن الافعال افعال العباد خيرها وشرها كلها صادرة عن خلقه وإحداثه إياها وقوله خالق كل شيء شامل لأفعال العباد شامل لي أفعال العباد فأفعال العباد عند أهل السنة والجماعة مخلوقة لله عز وجل لدخولها في عموم كل لأنه لفظ عام ولا يدخل في ذلك أسماء الله وصفاته الله خالق كل شيء والله شيء هل يجوز اطلاق الشيء على الله؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله لا يطلح الجواب بذكر شيء إلا إذا كان داخلا تحت السؤال قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله الله أكبر شهادة فدل على أن الله عز وجل يطلق عليه أنه, أنه شيء هل هو داخل في هذا؟ والعقول الفاسد قد تتوهم بأنه داخله ونحتاج إلى تخصيص ولذلك يذكره الأصليون من المخصصات العقلية الله خالق كل شيء إلا ذاته قل ذاته لم يدخل أصلا لأنه إذا قيل الله خالق إذن لا يتصور أن تدخل الذات في قول كل شيء فيكون من ماذا من العام الذي أريد به الخصوص من العام الذي أريد به الخصوص وهو الشيئية المخلوق ويفعل العباد وكذلك العباد وكذلك الجمادات وكل ما يصدق عليه أنه شيء إذا لا يدخل في ذلك الله خالق كل شيء لا ولا أسماؤه ولا صفاته كما أنه سبحانه لم يدخل في عموم كل فكذلك أسماؤه وصفاته وقال إبراهيم خليم لقومه والله خلقكم وما تعملون وما يعني وعب لكم. ما هنا ما هنا فتؤول مع ما بعدها بمصدر مع ما, ما بعدها الموصول والله خلقكم وما تعملون فما مصدريه أي خلقكم وعملكم وهذا نص في أن عمل الانسان مخلوق لله تعالى وحتى لو جعلت ما هنا كما قال بعض الموصوله الله خلقكم والذي تعملون حينئذ خالق العامل خالق لي عمله على هذا الوجه كذلك نثبت بأن الله عز وجل خالق لأفعال العباد لأن الرب, على لأن الرب جل وعلا خلق العامل حينئذ كل ما يصدر عن العامل فهو تابع للأصل فهو مخلوق قال ابن قيم رحمه الله تعالى فيما بمعناه في هذه الآيات جليل على أنه سبحانه خالق أفعال العباد كما أنه خالق ذواتهم وصفاتهم فالعبد كله مخلوق صفاته وذاته وأفعاله ومن أخرج أفعاله عن خلق الله فقد جعل فيه خالقا مع الله يعني كما يدعي بعض أهل البدع بكون العباد خالقين الأفعال إذا قام وذهب وأتاه شريب وأكل هذا الفعل هل هو مخلوق لك أو لله عز وجل إن قلت بأنه مخلوق لك هلأذن أنظر في عدد العباد فكل عبد هو خالق لفعله إذن هل أفرد الله عز وجل بكونه لا خالق إلا الله؟ لا حينئذ إذا أثبت بأن أفعال العباد مخلوقة للعباد حينئذ أثبت ليس شريكا ولا شريكين بل ملايين الشركاء لله عز وجل في هذا في هذه الصفة حينئذ هذا موحد أو مشرك هذا مشرك بإجماع السلط هذا يعتبر مشركا فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله خالق كل شيء لا خالق غيره وأنه على كل شيء قدير وبشمول مشيئته لكل ما كان وأنه بكل شيء عليم فيؤمنون بعموم خلقه وشمول قدرته ونفوذ مشيئته وعلمه بالأشياء قبل أن تكون وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون فعندهم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربع الأولى علمه السابق بما هم عاملون قبل إيجادهم الثانية كتابته لذلك في الذكر عندهم قبل خلق السماوات والأرض الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه الرابع أو الرابعة خلقه له وإيجاده وتكوينه فإنه لا خالق غيره ونظم بعضهم هذه المراتب الأربع بقول علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى جملة من الآيات تدل على من ذكرنا سابقا فقال قال الله تعالى لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون أي لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه بخلاف المخلوقين فهم يسألون وعليهم من يحصي أعمالهم إلى يوم الحسام لا يسألوا عما يفعل إذن يفعل الله عز وجل ويخلق ولا يسأل عن عن فعله وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر هذا في إثبات قدر والتقدير والعلم السابع فيها أن ما وجد وما سيوجد فالله الذي خلقه وقدر زمن وجوده وهكذا قوله جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديره أي داخل فيما سبق من معنى فيدخل في لفظ كل العامل وعمله أي قدره تقديرا كاملا لا يتغير ولا يتبدأ ولذلك أكده فقدره تقديرا مثل وكلم الله موسى تكليما إذن قدره تقديرا كاملا والكمال هنا بنفي التغيير والتفديد وكذلك قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها كما سبق بيانه فيما, فيما سبق إذن هذه الآية ما أصاب من مصيبة فيها إثبات الكتابة وقوله قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يريد إرادة كونية يعني من يريد أن يهديه الله عز وجل بأن توجد وتخلق الهداية يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أي الهداية والضلال بإرادته جل وعلا فما من مهدى إلا والله هديه وما من مضل إلا والله الذي أضله فلا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بإرادته دل وعلا ومشيئته الدائرة بين الرحمة والحكمة يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه وهم يسألون وحديث ابن عمر كما قال هنا وروا ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشبهه فقال جبريل صدقت رواه مسلم هذا حديث حديث جبريل المشهور رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة متفق عليه ورواه مسلم عن ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطام الذي أرده المصنف هنا حينيذن يكون من أفراد مسلم ليس من, من المتفق عليه وهو المذكور هنا أنه من أفراد مسلم يعني عن, عن البخاري والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أركان الإيمان قوله وبالقدر خيره وشره جعله ركنا من أركان الإيمان وكما سبق أن يقيم من لم يؤمن به لم يؤمن لا يعد مؤمنا عند المسلمين وكذلك حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره حلوه بضم الحا أي حلوه حلو هو ومره بمعنى أن القدر فيه ما يحل للعبد وفيه ما هو مر له عليه وحينئذ دخل في قوله شره من نعم دخل في قوله خيره وشره ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت يعني الذي قضيت يعني المقضي يعني المقضي فحينئذ في هذه النصوص الثلاثة حديث ابن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وكذلك في حديث القنوط فيه إثبات الخير والشر في القضاء والقدر فهل في قضاء الله عز وجل وقدره ما هو شر عندئذ يرد تفصيل أهل العلم ونقول الخير هو ما يلائم طبيعة الإنسان خير ما يلائم طبيعة الإنسان حيث يحصل له به نفع وخير وسرور وكل ذلك من الله والشر في القدر ما لا يلائم طبيعة الإنسان لحيث يحصل له به أذية أو ضرر فما تضرر به فهو شر لكن باعتبار الإنسان وما حصل له به النفع والخير والسرور فهو خير له لكن بالنسبة للإنسان والشر في القدر ليس باعتبار تقدير الله عز وجل له تقدير الله تعالى للشيء لا يكون إلا خيرا محظم لا يكون إلا إلا خيرا محظرا حينئذ لنا نظرات نظر إلى التقدير الذي هو فعل الله عز وجل ونظر إلى المقدر المكتوب المخلوق فباعتبال النظر الأول القدر ليس فيه شر البتة وكله خير وباعتبال النظر الثاني إلى المقدور المقضي المكتوب المخلوق هذا الذي يوصب بكونه خيرا أو, أو شرا وشر في القدر ليس باعتبال تقدير الله له لكنه باعتبار المقدور له فعندنا قدر هو التقدير ومقدور كالخلق والمخلوق والإرادة والمران فباعتبار تقدير الله له ليس بشر بل هو خير لكن باعتبار المقدور فنقول المقدور إما خير وإما شر فإذا جاء مال للإنسان وهو مباحث خير فيفرح به وإذا حلت به مصيبة هذا شر هذا شر حينئذ نقول هذه المصيبة قد تكون خيرا وقد تكون شرا قد تكون خيرا باعتبار ما يترتب عليها من التسليم ونحو ذلك وهي شر بظاهرها بظاهرها. فالقدر خيره وشره يراد به المقدور خيره وشره إذن قول صلى الله عليه وسلم تؤمن بالقدر خيره وشره الخير والشر ليس المراد به تقدير الله عز وجل وإنما المراد به الشيء المخلوق المقدر الذي يوجد حينئذ قد يكون فيه للإنسان العابد خير وقد يكون فيه شر ثم الشر ليس شرا محظا وإنما هو في ظاهره شر لكن يترتب عليه ما هو خير ولذلك اختلف أهل العلم هل يولد في الدنيا أو شيء خلقه الله عز وجل هو شر محظ من كل وجه الصحيح لا حتى إبليس فيه خير لكن لا لذاته وإنما لما يترتب عليه من المناشع ولا الحكام مثلا إذا أضر أو أضل زيد من الناس ثم يتنبه فإذا به قد رجع إلى الله عز وجل فيعين العبد على الوقوع في الزم ثم يحصل له رجع وأوبى إلى الله عز وجل حينئذ نقول إبليس دله على هذه المعصية ثم بعد ذلك تاب ورجع إذن لا يوجد عندنا شيء مخلوق هو شر محظ من كل وجه بل لابد أن يكون فيه خير من وجه دونه قال ابن قيم رحمه الله تعالى إثبات الشر في القضاء إنما هو بالإضافة إلى العبد والمفعول إثبات الشر في القضاء إنما هو بالإضافة إلى العبد والمفعول إذا كان يقدر عليه بسبب جهله وظلمه وذنوبه لا إلى الخالق فله في ذلك من الحكم ما تقصر عنه أفهام البشر يعني قد يقول قائل لم يظهر لي وجود مثلا الكفار وكونهم مكنوا بهذا التمكين أو نحو ذلك نقول هذا الشيء هو شر بالنسبة للمسلمين مثلا لكن فيه خير قد يدرك الإنسان هذه الخيرية وقد يخفى عليه عدم إدراكه لا يلزم منه نفي الخيرية والنفع للمسلمين من هذا الوجود حينئذ قد تفهم تلك الحكم التي رتبها الله عز وجل على وجود هذا الشر وقد لا, لا تفهم ولذلك قال فله في ذلك من الحكم ما تقصر عنه أفهام البشر فهو شر بالإضافة إلى العبد وأما بالإضافة إلى الخالق فكله خير وحكمة فإنه صادر عن حكمة وعلم لأن نقول ماذا الله عز وجل علم أولا فهو صادر عن علمه وحينئذ هو حكيم جل وعلا متصم بالحكمة فحينئذ هو صادر عن حكمة وعلم وما كان كذلك فهو خير المحظن بالنسبة إلى الرب إذ هو موجب اسمائه وصفاته إذ هو موجب أسمائه وصفاته يعني أثر كل ما في الكون هو أثر من آثار أسماء الله عز وجل وصفاته ولذلك قال ابن قيم في فائدة له في موضع آخر قال إن الحق لا يجوز رده ولو على كافر فتقبل الحق ولو كان منه من كافر لماذا هذا الذي دلت عليه النصوص ولذلك نقول حكمة ضالة المؤمن أنه وجدها أخذها ولو على لسان كافر لماذا لأنه لا حق في هذا الوجود في السماوات وفي الأرض إلا وهو أثر من أثار اسم الله عز وجل الحق فإذا رددته فقد رددت على الله عز وجل إذن إذ هو موجب أسمائه وصفاته ولا تعارض بينه وبين قوله والشر ليس إليك, والشر ليس إليك لأن معناه أنه يمنع إضافة الشر إليك بوجه من الوجوه يعني لا يضاف الشر إلى الله عز وجه وإنما يضاف إلى من؟ إلى المخلوق يضاف إلى المخلوق فلا يضاف الشر إلى ذاته ولا إلى أسمائه وصفاته وأفعاله فإن ذاته منزهة عن كل شر وصفاته كذلك الكلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من من الوجوه اذا نؤمن بالقدر خيره وشره هذان الوصفان راجعان إلى المفعولات ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا نجعل قضاء الله وقدره حجه لنا في ترك اوامره والابتعاد نواه كما ذكرنا سابقا بانه لا يقول قائل بأن الله عز وجل عليما قبل أن يخلق السماوات راضا أقع في هذه المعصية إذن أقع في المعاصي فإذا وقع قال هذا أراده كونا وقد علمه سابقا فكتبه عليه قل لا قضاء القدر لا يكون حجة لك ألبت لأنه مجهول غير معلوم وأنت أقدمت على شيء معلوم قد بين لك الله عز وجل طريق الحق من الظلال وبين لك الطاعة من المعصية فأنت اخترت المعصي على الطاعة ودعيت علم المجهول لك هذا باطن إذن لا يكون حجة له البتة وهذه حجة عند كثير من العصات يحتج بالقدر على معاصي الله ويقول أنا عبد مسير ولذلك يقول الإنسان عبد مسير أو مخير ويحتج بعض بحديث تحاج آدم وموسى فقال له موسى أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده أتنومني, أتنومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى أهل البجاء فحج آدم موسى هذا باطن من الذي حج الآخر آدم حج موسى إذن فحج آدم بالرافع موسى مفعول به قالها ثلاثا منتفق عليه وعند أحمد فحجه آدم من الفاعل آدم فحجه آدم مثل وكلمه ربه هذا مثلها وهي صريحة في أن آدم غلب موسى بالحجة جوابه يعني هذه الحجة جاء في صحيح المسلم عن جابن قال جاء سراقة ابن مالك صحابي لنبيه صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا العالم ثم قال ففيما العمل اليوم إذا كان كل شيء يعني السؤال وارد هو السؤال وارد إذا كان الله عز عالم قبل خلق السماوات وكتب وخلق أو, أو إلى خيره إذن فيما العمل قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال سراطة ففيما العمل اليوم يعني الذي نعمله الآهم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو أم فيما نستقبل يعني شيء جديد لم يكتب سابقا هل عملنا اليوم طاعاتنا هذه وما نقع فيه من معاصه هل مما كتب وجفت به الأقلام يعني توقفت عن الكتابة وجرت به المقادير أم شيء يستقبل بمعنى أنه يكتب علينا من جديد فقال ثم قال ففيما العمل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقديد يعني شيء مكتوب وليس شيء مستقبلا قال السراقة ففيما العمل مدام أنه شيء مكتوب لماذا نعمل قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق لهم حينئذ الذي كتبه الله عز وجل عليك من هداية أو ضلالة أسباب التيسير ستكون من عند الله عز وجل لكنك مكلف بتصحيح الاختيار ولذلك جعل لك مشيئة تابعة لمشيئة جل وعلا وجعل لك قدرة بها تستطيع الفعل حينئذ لما خيرك بين الأمرين وجب عليك أن تختار ما بلغك أنه طاعة لعز وجل وأما كونه موافقا للمكتوب أو لا هذا لا يكون إلا بعد الإيجاد وهو شيء مجهول لك وأما احتجاج آدم بالقدر فهو احتجاج على المصيبة لا على فعل الذنب المصيبة ترتبت على فعل الذنب فعل ذنب أكل من الشجرة ثم أخرجه الله عز وجل هو وذريته إذن عندنا فعل ذنب وعندنا مصيبة ترتبت على فعل الذنب احتج آدم عليه السلام بالقدر هل هو في فعل الذنب أن في المصيبة المترتب على الأول فعل الذنب لا شك أنه احتج بالقدر على المصيبة لا على فعل الذنب على المصيبة لا على فعل الذنب لأنه فعل الذنب وترتب عليه الخروج من الجنة هذا المصيبة لا ترتم عليه لكنه تاب منه والتائب من الذنب كما لا ذنب له. عينيذ لا يحتج بالقدر على وجود الذنب إذا تاب منه هذا هو فاللوم على المصيبة التي حصلت بفعله وهي إخراج الناس ونفسه من الجنة ويرى ابن قيم رحمه الله تعالى أن احتجاج بالقدر بعد فعل المعصية والتوبة منها لا بأس به يعني لو قي بأن آدم احتج على, على فعل الذنب لكن نقول بعده بعد التوبة وأما أن يحتج بالقدر ثم يقدم على الذنب نقول هذا ليس في. فعل آدم. فرق بين من يحتج بالقدر ثم يستبيح المحرمات يذهب يمن ويسر ويفعل ما شاء كله مكتوب عليه على إذا وقع الذنب وغلبتك نفسك وغرك الشيطان ثم تفت قدر الله ما شاء فعل لأنك علمت أنه مكتوب قطعا أنه مكتوب لأنه لا يقع شيء لا وقد كتب وأمن يحتج بالذنب والاستمرار على الذنب يقول هذا فسد لكن الأول أولى أول ما قال ابن تيم رحمه الله تعالى أن احتجاج آدم على المصيبة لعلى فعل الذنب واستدل المصنف على إبطال الاحتجاج بالقدر على المعاصي بقول تعالى لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لألا يكون للناس على الله حجة بعد بعد الرسل حينئذ انقطعت وجه الدلالة أنه لو كان القدر حجة ما بطلت بإرسال الرسل؟ لو كان القدر حبني لأننا ماذا نقول نقول يحتجوا بالقدر على المعاصي كلها سواء كانت كفرا أم شركا أم فسطا يعني ما دون الكفر هو لو كان القدر حجة هل انقطعت هذه الحجة بإرسال الرسل جواب لا لأنه قدر سابق عن إرسال الرسل وبعدها إرسال الرسل هذا ثابت قبل خلق السماوة الأرض وقبل أن يوجد الرسل ومع ذلك يقول الله عز وجل لألا يكون للرسل مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وإذا احتج بالقدر بقت الحجة لأنها قائمة أنه لو كان القدر حجة ما بطلت بإرسال الرسل وذلك لأن القدر لا يبطل بإرسال الرسل بل هو باق والله تعالى أخبر أنه أرسل الرسل لقطع الحجة ولو كان القدر حجة لم تنقطع بإرسال الرسل أيضا يقال العاصي قبل أن يقدم على المعصية لا يدري ما قدر له وهو باستطاعته لأن الله عز وجل جعل له إرادة وقدرة باستطاعته أن يفعل أو يترك فكيف يسلك الطريق الخطأ ويحتج بالقدر المجهوم هذا باطن أليس من الأحرى له أن يسلك الطريق الصحيح ويقول هذا ما قدر لي إذن لماذا لا تصلي فتقول قدر الله عز وجل لي الصلاة بدلا من أن تترك الصلاة قدر الله عز وجل على ترك الصلاة أيضا كل شخص عاقل يدرك الفرق بين العمل الاختياري والإجباري فليس مجبورا وأن الأول الذي هو الاختياري يستطيع التخلص منه ولذلك قال المصنف ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والتر إذن بالجملة الأولى السابقة بقوله ولا نجعل قضاء الله وقدروا حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل أو بعثة الرسل قال تعالى لأن يكون للناس على الله حجة بعد بعد الرسل هذا رد على من احتج بالقدر في ارتكاب المعاصي ثم قال ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والتركي وأنه لم يجبر أحدا على معصيته ولا اضطره إلى ترك طاعة لأنه جعل له مشيئة وهذه المشيئة تابعة, تابعة لمشيئة جل وعلا وجعل له قدرة بها يستطيع أن يفعل الفعل أو يترك النهي ولذلك قال لم يجبر أحدا على معصيته ولا اضطره إلى ترك طعا قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذن هذه الجملة فيها زيادة تأكيد على ما مضى وأن الله تعالى أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع كما قال المصنفون قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والوسع هو الطاقة وسع هو هو الطاقة فنفى الله عز وجل أن يكلف ويأمر وينهى عبدا لا يقدر ودل ذلك على أن له اختيارا وأن له إرادة ولو كان مجبورا على العمل ما كان مستطيعا على الفعل أو الكف لأن المجبور لا يستطيع التخلص هذا الأصل أيضا أن الله تعالى أضاف عمل العبد إليه وجعله كسبا له فقال كما في الآية الثالثة التي ذكرها المصنف اليوم تجزى كل نفس بما كسبت بما كسبت إذا إذا قيل صام العبد صام زيد هو الذي أحدث الصوم لم يجبره الله عز وجل وكذلك إذا قيل صلى زيد أو زنى زيد أو راب زيد حين يجل أفعان منسوبة ولذلك قال اليوم تجزى كل نفس بما كسبته يعني بما عملت ولو لم يكن له اختيار في الفعل وقدرة عليه ما نسب, إليه ما نسب إليه إذن قول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم يدل على أن العبد له إرادة ويستطيع بها الاقدام على الفعل المحظوب لله عز وجل والكف عن الفعل المحظور ثم قال المصنف فدل أي ما ذكر من آيات على أن للعبد فعلا وكسبا كسبا هذا ممن تقل على ابن قدام رحمه الله تعالى لأنه من تعبيرات الأشاعر لكنه جاء في كتاب السنة لا يسابق لا يكلف نعم فاتقوا الله اليوم تجزى كل نفس بما كسبت دل على أن الكسب من فعل العبد وعمله لكن لما صار شعارا لمعنى الباطل عند الأشاعر صار مجتلبا في كتب العقائد فلا تعارض بين كونه فعلا للعبد وهو مخلوق لله تعالى لأمرين يعني نقول هذا كسب يعني فعل عمل للعبد ننسبه للعبد صلى زيد هو الذي صلى ما نقول صلى زيد والله عز وجل الذي صلى ولا نقول زين زيد ثم ننسب هذا إلى خالق جل وعلا باطل هذا وكونه مخلوقا لله عز وجل لا تعارض بين كونه منسوبا للعبد فعلا له وبين كونه مخلوقا لله عز وجل لأمرين الأول أن فعل العبد من صفاته فعل العبد حركاته وسكناته وكلامه وسكونه ونحو ذلك كله من صفاته والعبد مخلوق الله خالق كل شيء خلقكم إذن أنت مخلوق إذن خالق العامل خالق لعمله فهو مخلوق لله عز وجل أن فعل العبد من صفاته والعبد وصفاته مخلوقان لله عز وجل الثاني أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية لابد من إرادة جازر ولذلك لا يوجد شخص ينفذ ما يريد إلا إذا تحقق امران إرادة جازمة وقدرة تامة والذي يريد أن يفعل ولا يفعل لخلل في هذين الأمرين إما أن الإرادة ليست جازمة عنده تردد وإما أن تكون قدرة غير, غير تامة غير تامة يعني قد يجزم الإنسان بإيجاد مشروع مثلا تجار يجزم لأنهار يفكر فيه لكن ما عندهما يستطيع أن ينتج ينتج لا يمكن أن ينتج كيف يقع لأنه ليس عندنا قدرة تامة ليس عندنا قدرة مالية عنده مال لكنه لا يريد أن يوجد مشروع تجاري مثلا حينئذ وجدت القدرة التامة لكن تخلفت الإرادة أو يكون عنده تردد متردد هذا لا يقدم ولا يؤخر يبقى في محله حينئذ نقول الفعل الذي يصدر من المكلف لا يمكن أن يقع إلا إذا يتحقق فيه الأمر إرادة جازمة وقدرة تامة أنت في نفسك كميزان إذا أردت شيئا ولم يقع فأرجع إلى واحد من هذه الأمرين إما القدرة عندك ليست تامة عندك نقص وإما أن الإرادة ولو وجدت لكن ليست جازمة بل هي مترددة إذن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية جازمة وقدرة بدنية ولولاهما لم يكن فعل لولا قدرة جازمة ولا نعم لولا الاراده الجازمه والقدره لم يكن فعل والذي خلق هذه الاراده من الله عز وجل والذي خلق هذه القدره من الله عز وجل والذي خلق هذه الاراده والقدره هو الله تعالى وخالق السبب خالق للمسبب خالق السبب الذي به يوجد الفعل وهو المركب من امرين الاراده الجازمه والقدره التامه اذا الاراده مخلوقه والقدر مخلوقة ينتج ماذا؟ ينتج مخلوقاً إذن لله عز وجل فحينئذ نسب العبد نسب الفعل إليه لكونه وقع بإرادته وقدرته التامة ونسب إلى الله عز وجل خلقاً لأن المرتب على السبب المخلوق فهو مخلوق إذن وخالق السبب الذي هو الإرادة والقدرة خالق للمسبب فنسبة فعل العبد إلى خلق الله له نسبة مسبب إلى سبب لا نسبة مباشرة يعني لم يقع الخلق مباشرة لأن خلق الله عز وجل إما أن يقول له كن فيكون مباشرة بالكلمة وإما أن يقع بواسطة مثل الأولاد الآن هل يقع مباشرة أم بسبب ينكح ثم يجامع الأخير قد قرقا لا يقع حينئذ خلق الله عز وجل هذا المولود خلقه نعم خلقه مع كونه تزوج وهذا صار مشتركا بين اثنين نقول هذا سبب وخالق السبب الذي هو مثلا الماء والرجل والرحم خالق السبب خالق للمسبب فكونه جاء بواسطة الأبوين لا يلزم أن يكون خالقين لهذا المولود بل هو خالق لله بل هو مخلوق لله عز وجل لكن ليس مباشرة ليس مباشرة لأن المباشر حقيقة هو العبد فلذلك نصب الفعل إليه كسبا وتحصيلا ونسب إلى الله خلقا وتقديرا فلكل من النسبتين اعتبار ولذلك قال المصنف هنا فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب وهو واقع بقضاء الله وقدره ثم نختم بالفوائد المترتبة على قضاء أو الإمام القضاء والقدر أولا أنه من تمام الإيمان ولا يتم الإيمان إلا بذلك لا يتم الإيمان الواجب الذي هو يكون فاصلا بين المؤمن والكافر لو أنكر القدر كفر ثاليا أنه من تمام الإيمان بالربوبية لأن قدر الله من أفعاله كلما ازداد العبد فيه تفكرا على وجه المشروع ازداد به إيمانا ثالثا رد الإنسان أموره إلى ربه لأنه إذا علم أن كل شيء بقضائه وقدر بقضائه وقدره فإنه سيرجع إلى الله في دفع الضراء ورفعها ويضيف الصراء إلى الله جل وعلا ويعرف أنها من فضل الله عليه رابعا هول المصائب على العبد لعلم أنها مكتوبة هانت عليه المصائب لا يستتبعها ولا يتألم ولا يسقط على رأسه ولا يفجع الآخر هول المصائب عليه لأنه إذا علم أنها من عند الله هانت عليه المصيب كما قال تعالى وما يؤمنوا بالله ومن يؤمن بالله يهدي, يهدي قلبه قال علقم هو الرجل وتصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسن سادسا إضافة النعم إلى مزديها فهو الله عز وجل لأن من لم يؤمن بالقدر حينئذ أضاف النعم إلى من باشر الإنعام وإذا خلل يوجد حتى عند الناس هو في شيء من الخصور إذا أنعم الله عز وجل على العبد يقول قدر الله عز وجل عليه هذه النعمة ولا ينكر فضل الناس ويشكرهم من لم يشكر الناس لم لم الله عز وجل حينيذ يشكرهم لكن في إسداء النعمة اعتراف القلبي يكون الذي أعطاك هذا النعمة هو الله عز وجل والناس إنما هم وصائد فقط وصائد يعني الذي أسدها ابتداء وانتهاء هو الله عز وجل والناس يشكرون تابعا لا استقلالا من صنع إليكم معروفا فكافئوه سابعا يعلم به حكمة الله عز وجل فلا يحصل شيء في الكون إلا ولله عز وجل تعالى حكمة فيه لكن قد يعلمها البشر فقد تقصر أفامهم عن إدراك هذه الحكم والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هل الله يرى في المنام على صورته هذه مسألة صارت محل حديث عند المتأخرين ونقول النصوص الدال على النفي نصوصها السابق التي مرت معنا عاما في الرؤية في الدنيا مطلقا يقظة ومناما ومن تكلم من العلمة بأنها ثم من يرى من السالف الأخير هذا يحتاج إلى نص شرعي نريد منكم منهج لطالب العلم في العقيدة يسير عليه عقيدة واضحة بينك إدراسة كتب الشيخ للسلام محمد الوهاب رحمة الله تعالى صورة ثلاثة قواعد الأربعة مسائل الجاهلية ونقضي الإسلام يكون أتقان جيد مع الحفظ ما يستطيع أن يحفظه ثم ينتقل إلى كتاب التوحيد وكشف الشبهات والواسطي هذا التواصيل هذا التواصيل حصل بهذه الكتب فيتمعن فيها مع حفظها ومدارستها ومذاكرتها ثم بعد ذلك اعتبروا ما عداه من الكتب من التكمليات يعني غير الواسطية مما يخدمها كالقواعد المثلة مثلا هذا يخدم الواسطية كثيرا كذلك الحموية كذلك التدموري خادمة هذه الكتب يعني لن تفهم على وجهها الكامل إلا بدراسة هذه الكتب كذلك الطحاوية سروحاتها سلم الوصول حكم وشرح المطول معارض القبول وكذلك السفارينية كتلارة أنها من كتب على السنة يعني مما يدرس لكن شاع تدريسها الآن حيث أن هذه تعتبر من المكملات وتكثير الحفظ هذا لا انصحوا به بمعنى أن المحفوظ يجب أن يقتصر على ما ذكره حبذا لو كان نسرا لا نظما لا لأن العقيدة كما ترى كلام مقرر محرر مدقق بمنطوق ومفهوم وله دليل من كتاب السنة حينئذ مثلا الرؤية لا نحتاج إلى كثرة كلام منها العلم وإنما تأتي بإثبات وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة الذي لا يحفظ الآية لا كذلك إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدي الأخير فتحفظ النصر إلا إذا النصوص في باب المعتقد هو المقدم ولذلك إذا وجد المثل مجتملا على آيات وحاديث كان مقدما ولذلك كتاب التوحيد والوسطية لا يعدل عنهما طالب العلم البتع لأنه مجتمل على جملة النصوص الواردة في مسائل المعتقد في باب التوحيد بأنواعه ثلاثة يعني كتابان معا أنواع التوحيد بأنواع ثلاثة ربوبية والألوهية والأسنى والصفة ما عداه يعتبر مكملا ثم إذا أثقن هذه بالمكملات وأراد معرفة ما عنده للبدع هذا مما ينص على ينبه نرى أن الطالب يدرس عقيدة السلف خالصة ولذلك نعني في درسنا هذا ما نذكر أقوال المؤتدعين لعلى إلا جهة الإجمال فقط أما نأتي بأدلتهم ونرد كأن العقيدة صارت في مقارن هذا غلط ليس في الصحيح وإنما قد يدرس هذا النوع لباس لطلاب قد درسوا يدرسون مثلا الوسطية على جهة الإجمال تقرر في عقيدة السلف لا يذكر ولا مبتدع ولا يذكر قول وحجة مبتدع البتة أيضا تهي منها على وجه الكمال طلاب أنفسهم يدرسونها مرة أخرى بطريقة التوسع وذكر أقوال المقالفين وأما امتداء هكذا تكون كتب المبتدعين التي تدرس للطلاب وكأنه فقم قارنق الله لأنه ليس كقول أبي حنيفة والشافع تقابله هذا خلاف سائق يمكن أن يكون مراد النص وهذا يمكن يكون هذا لكن مفتدع وليس مفتدع فحسب نقول منكر الرؤية وانكرها لقول تعالى كذا وكذا كافر هذا مرتدع للسلام فكيف نأتي بأقوال أهل الكفر جميع وأقوالهم جميع كفار بإجماعها للسنة والجماعة والمعتزل أكثر أهل السنة على أنهم كفار والأشاعر أكثر أهل السنة على أنهم مسلمون في تكفير امخلاف ولا يستبعد تكفيرهم لأنهم يرون أن يرون خلق القرآن وإنكار العلو الذاتي وكذلك الرؤية منكرة عندهم. ويكفي إنكار العلو. هذا يعتبر من الرد لما هو معلوم من الدين به بالضرورة. إذن يثير طالب العلم على اتقان عقيدة السلف. لأن عقيدة السلف تحتاج إلى تمعه. تم, تم قواعد مثلا ما يذكره الشيخ السلام التليمي رحطة فيه التدمورية. أو قواعد المثل ذكر أبن عثمين في الكتاب القواعد المثل. هذه القواعد تحتاج إلى توسع من حيث إثبات أدلتها. ومن حيث استعمال السلف لها على وجه الكمال ومن حيث عدم اعتراض عليها بخروج فرد من أفرادها أو أحادها هذا قد يظنه الطالب ظنا بمعنى أن القاعدة لا تكون عنده على ذهة اليقين وهذا خلل لأنه لو جاء يجادل أشعاليا لسقط مباشرة لماذا؟ لأن الأشاعر عندهم عقيدتهم قائمة على العقل والدلالات المنطقية والاقسام الاخرية وهذا شيء مسلم عندهم يعني يسمى دلالة قطعية وهدلات العقل ولذلك العقل عند مقدم على الشرع لأنه محتمل للمجاز والحقيقة والنص والظاهر الاخرية حينئذ إذا وقف الطالب أو من أراد أن يدافع عن عقيدة السلف والهجوم الآن على عقيدة السلف على قدم وساق في الفضائيات والإنترنت والصحف والمجلات الكل يريد أن ينسي عقيدة السلف فإذا لم يكن الطالب على دربة بجدال أهل البدع ولم تكن عنده هذه القواعد يقينية يعني لا يشك فيها البتة أنها حق كما تراني وأراك وهذا ممكن لأن عقيدة السلف مجمع عليها ليس فيها اختيارات وليس فيها ترجيح وإذا كان كذلك فهي مجمع دلالات قطعية وأدلة قطعية من حيث الثبوت فيتمعن فيها طالب العلم ويعيدها مرة بعد مرة ويحاول أن يجمع الأدلة الكثيرة المتكاثرة على إثبات هذه القاعدة ثم يأتي بمثال ومثالين وعشر وعشرين ومئة استطاع من أجل تكون هذه القاعدة عنده على قدم وساق ولا تكون فيها نوع شك بعد ذلك إذا أراد أن يقرأ في مناهج المخالفين فيرجع إلى كتبهم يعني يأخذ متن لشاعر جوهر مثلا وتم سوره مطبوعة صار تباع عندنا هنا في المكاتب تباع ويأخذها الطلاب وقد أغفل بعضهم عنها حينئذ تقرأ عقيدة الأشاعر وهم أكثر من يوجد الآمن المخالفي وإن كان معتزل لهم موجود والجهمية لهم موجود لا يظن الظان أنه لا يوجد فرقة اسمها جهمية نعم لا توجد ولا يوجد فرقة اسمها معتزلة نعم لا يوجد لكن الرافضة والأباضية والعقلاني كله معتزلة, كله معتزلة. العقلانيون الآن مدرسة العقلانيين موجودة في مصر غيرها معتزلة ينكرون بخلق القرآن وينكرون جلالات القرآن والعقل هو المحكم عندهم الرافضة معتزلة في باب الأسماء والصفات لبضية معتزلة يقولون بخلق القرآن إلى خير ينكرون الرؤية إلى خيرين فتأخذ عقيدة هولى المخالفين من كتبهم ثم ترد عليهم بما ذكر ابن تيمية وهو فارس الميدان الذي اشتغل به بالأشاعرة وأكثر ما اشتغل ابن تيمية بالأشاعرة ولم يشتغل بالفلاسفة رد عليهم ولا بالمعتزلة لماذا؟ هذا له علّة لأنه اشتغل بما الحاجة إليه أمس رأى أن الفلاسفة والمعتزلة الأشاعر كفونا في الرد عليهم الأشاعر كفونا في الرد عليهم لأنهم ألفوا مغلفات فردوا حتى الغزالي رد على الفلاسفة ورد على المعتزلة وكذلك اللجويني وغيرهم ردوا على المعتزلة فكفونا هذا الجانب بقي ماذا؟ <تصفيق> بقي الأشاعر أنفسهم من يرد عليه مع كثرتهم الكاثرة فرد عليهم شكل السلام نتيمه رحمه وتعالى ولذلك لا يستغرب طالب العلم أن أكثر ما اشتغل به نتيمه الأشاعر لا لكونهم أشد من المعتزر لا المعتزر أشد أنهم في الظالم كفار كذلك الجهمية وإنما رد عليه واشتغل بهم لكونه لم يوجد من اشتغل بأدلتهم وفندها ما هو الأفضل متن لطالب علم مهتدي في النحو مع شرحية؟ الأجرمية يأخذ الأجرمية ثم ينتقل إلى موسعات النحو أساس أي لن تكون أصلا لن تكون بارعا في علم العقيدة إلا إذا تقلت النحو نحو أساس لغة العربية بصنوفها كلها وأهمها النحو ثم الصرف ثم البلاغة هذه لن تكون طالب علم على قدم راسق في العلم إلا إذا تقلت لأنك ستتسدل بآية وحديث وكذلك ستفهم من الآية والحديث في لذلك كيف تفهم أعلى درجات الفصاحة والبلاغ القرآن وإذا كنت عميا في لغتك كيف تفهم كيف تفهم استمباطاطة العلم هذا في يعني لو نظر انسان كما يقول عاما بالعقل أكذا لعرف أنه لا يمكن أن يتعلم الله بلغة العرب بلسان عربي مبين ها. يلا على أن القرآن نزل بلسان ليس بلسان فحس عربي بل مبين يعني أعلى درجات الإضاح والبيات وهذا لا يكون إلا بمعرفة هذا العلم رؤية الله عز وجل في المنام هل تكون نورا وعلى أي صورة نحن نسألهم بالرؤية أولا لا نقول أن الله عز وجل يرى في المنام وهذا ما ذكره بعض المتأخرين نقول هذا غالطه الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين